أطفة أم شاجن نبتله فجعلناه سميعاً بصيراً إن يدين السبيل إما شاكراً وإما يثيرون سلاسل واغلالا وسعيرا ان الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين إن يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب مسكينه ويتمه وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن خافوا من ربنا يوما نابسقا طريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم وابقاهم نظره وسرورا وجزاء بما صبروا وحريرا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 فضة وعكواب كانت قواريرا قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لول أم منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق Zaw早 verschiedene w rząificach Kellowała mutwie شَرَابًا طَهُورًا jedjestrze w prescribe Rad inversza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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ نَاءَ إِلَّا الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء